أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضل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 لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون اولم يتفكروا في انفسهم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 ذات الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوه واثار الأرض عمروها اكثر مما عمروها وعمروها أكثر مما عمروها وجاء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 فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيل الْأَرْضَ بعد موتها وكذلك تخرجون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 فسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم, تخافونهم كخيفتكم أنفسكم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 وَإِنْ تصبهم سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هم يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرزق لمن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي يعملون علهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين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 فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّهُ أي ليرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكون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 فانظر إلى آثَارِ رَحْمَةِ الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إِنَّ ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَتَرَاؤُهُ مُصْفَرًّا نَظْلُومَ مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ويقومون ثم جعل من بعد بان يقوموا ثم جعل من بعد بان يقوموا بان يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقعن الذين أُوتُوا العلم وَالْإِيمَانَ لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث